هل السبب, هل السبب في, موازين في موازين الارض ام السبب في موازين السماء هل السبب منا نحن في كيفية دعائنا دلوقتي دلوقتي أم أن الدعاء نفسه لا, لا ينفع تعالوا, تعالوا نبحث هذه القضيه ينفع. من خلال مساله او مسالتين المسألة, المساله الاولى ينبغي أن نعلم أن, أن الدعاء بحد ذاته عباده استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم أمرنا الله, بفعل الله بفعل ادعوني ووعدنا بفعل, ووعدنا بفعل استجب يستجب اليوم يستجب غدا يستجب بعد سنه هذا إلى الله سبحانه وتعالى وقال جل وعلا ولله الاسماء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 إذا دعا اذا علمنا هذا أيها الأفاضل علمنا أن الدعاء بحد ذاته عباده انت ابذر الدعاء ولا تلتفت إلى مسألة يستجيب أو ما يستجيب للهنا وخالقنا رازقنا ابيك سوى اياك تير وليس لنا سيد سي سوىك هذه نصينا الكاذبه الخاطئه بين يدي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 والدان واتى اما الهمنا أما الاسلام, الإسلام الى الهدانا هدانا اما كل طرف عين من يرشانا فقابلنا ذلك بالعصيان واتباع الشهوات ونسينا ما انعم احيانا بعض الناس, الناس تقول لماذا لا تصدق على هذا المسكين فيقول يا اخي قد اتصدقت ثم لا يتقبل الله مني الاخ ليست القضية يتقبل وما يتقبل انت ابذل الطاعه والله وكريم لماذا لا تصوم يوم الاثنين قال يا اخي قد اصوم واتعب ثم ربي لا يتقبل مني لا تشغل نفسك بهذه القضية يتقبل ما يتقبل انت ابذل الطاعه واعلم انك تتعامل مع رب كريم كذلك الدعاء انت ابذل الدعاء واعلم انك تتعامل مع رب كريم يجيب دعوه الداعي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 الشودون المساله, التانية. المسألة التانية. النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا أنه ما من داع يدعو الله بدعوه إلا اعطاه الله احدى ثلاثه اشياء قال اما أن يستجيب له في الدنيا يعني قال يا ربي اشفي ولد المريض شفاء يا ربي اقض ديني قضاء قال اما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعاء يعني قال يا ربي اشفي ولد المريض فارتفع الدعاء بطلب الشفاء وكان هناك قضاء نازل ان الولد يموت مثلا في مرضه فهذا الدعاء يمسك القضاء عن النزول فاحيانا يقولها داي يا اخي انا مضى لي شهر اقول اللهم اشف اولاد المريض ولم يشفا لم ينفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وانت لا تعلم ربما لو لم تدعنا ما تولد الثالث قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فياتيه بها حسنات اذا إما أن يستجيب في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا واما ان يؤخرها الى يوم القيامة فياتيه بها حسنات فلا يقول أن أحد لم يفعل الدعاء اخي المسلم